المكتوب الثامن والعشرون هذا المكتوب ع ب ا ر ة عن ثماني مسائل ا ل م س أ ل ة ا ل أ و ل ى وهي ا ل ر س ا ل ة ا ل أ و ل ى بسم الله الرحمن الرحيم إ ن كنتم للرؤيا تعبرون ثانيا إ ن ك م تطلبون يا أ خ ي تعبير رؤياكم ا ل ق د ي م ة التي ر أ ي ت م و ه ا قبل ثلاث سنوات وقد ظهر تعبيرها و ت أ و ي ل ه ا بعد ث ل ا ث ة أ ي ا م من لقائك إ ي ا ي أ و ل ي س لي الحق إ ذ ن أ ن أ ق و ل إ ز ا ء تلك ا ل ر ؤ ي ة ا ل ل ط ي ف ة ا ل م ب ا ر ك ة ا ل م ب ش ر ة والتي مر عليها الزمن و أ ظ ه ر معناها نشبا نشبرستا من أن مهرويان بستان الشمسا شمس يمخبر غلام خيالاتيك دام أولياست عكس بستان خداست ميقو أز نعم يا أ خ ي لقد اعتدنا أ ن نتذاكر معا درس ا ل ح ق ي ق ة ا ل م ح ض ة لذا ف إ ن بحث الرؤى التي بابها مفتوح للخيالات بحثا علميا لا يلائم مسلك التحقيق العلمي م ل ا ء م ة ت ا م ة ولكن ل م ن ا س ب ة تلك ا ل ح ا د ث ة ا ل ج ز ئ ي ة في النوم نبين ست نكات تخص النوم الذي هو صنو الموت نبينها بيانا علميا مبنيا على القواعد والدساتير م س ت ن ب ط ة من ا ل ح ق ي ق ة بالوجه الذي تشير إ ل ي ه ا ل آ ي ا ت ا ل ق ر آ ن ي ة ونورد في ا ل ن ك ت ة ا ل س ا ب ع ة تعبيرا مختصرا لرؤياك ا ل ن ك ت ة ا ل أ و ل ى إ ن آ ي ا ت ك ث ي ر ة في ا ل ق ر آ ن الكريم مثل وجعلنا نومكم سباتا وكذلك الرؤيا التي راها يوسف عليه السلام التي هي أ س ا س مهم ل س و ر ة يوسف تبين أ ن حقائق ج ل ي ل ة تستتر وراء حجب في النوم و ا ل ر ؤ ي ة ا ل ن ك ت ة ا ل ث ا ن ي ة إ ن أ ه ل ا ل ح ق ي ق ة لا يحبذون استخراج ا ل ف أ ل من ا ل ق ر آ ن الكريم ولا يميلون إ ل ى الاعتماد على الرؤيا ل أ ن ا ل ق ر آ ن الكريم يزجر الكفار ب ك ث ر ة زجرا شديدا وقد يقابل المتفائل ب ا ل ق ر آ ن تلك ا ل آ ي ا ت ا ل ز ا ج ر ة فتورثه ا ل ي أ س ويضطرب قلبه ويقلق وكذا الرؤيا قد تظهر بما يخالف الواقع و ا ل ح ق ي ق ة فيتصورها ا ل إ ن س ا ن شرا رغم أ ن ه ا خير فتدفعه إ ل ى سوء الظن والسقوط في ا ل ي أ س ونقد عرى قواه ا ل م ع ن و ي ة فهناك كثير من الرؤى ظاهرها مخيف مضر قبيح إ ل ا أ ن تعبيرها حسن جدا ومعناها جميل وحيث إ ن كل إ ن س ا ن لا يستطيع أ ن يجد ا ل ع ل ا ق ة بين ص و ر ة الرؤيا و ح ق ي ق ة معناها فيقلق ويحزن ويضطرب دون داع و ل أ ج ل هذه ا ل أ م و ر قلت في صدر البحث ك ا ل إ م ا م الرباني وكما يقول أ ه ل التحقيق العلمي ا ل ن ك ت ة ا ل ث ا ل ث ة لقد ثبت في الحديث الصحيح أ ن ا ل ر ؤ ي ة ا ل ص ا د ق ة جزء من أ ر ب ع ي ن جزءا من ا ل ن ب و ة بمعنى أ ن ا ل ر ؤ ي ة ا ل ص ا د ق ة حق ولها ع ل ا ق ة بمهمات ا ل ن ب و ة وهذه ا ل م س أ ل ة ا ل ث ا ل ث ة م ه م ة ل ل غ ا ي ة وطويله و ع م ي ق ة ولها ع ل ا ق ة بوظائف ا ل ن ب و ة لذا نؤجلها إ ل ى وقت آ خ ر ب م ش ي ئ ة الله ونسد هذا الباب النكتة الرابعة الرؤية على أنواع ثلاثة على اثنان منها داخلان ضمن أ ض غ ا ث أ ح ل ا م كما عبر عنها ا ل ق ر آ ن الكريم وهما لا يستحقان التعبير ولا أ ه م ي ة لهما و إ ن كان لهما معنى إ ذ إ م ا أ ن الرؤيا ن ا ش ئ ة من تصوير تصنعه ق و ة خيال ا ل إ ن س ا ن المصاب بانحراف في مزاجه وتركبه حسب نوع ذلك الانحراف أ و أ ن ه ا ن ا ش ئ ة من تخطر الخيال لحوادث م ث ي ر ة قد ر آ ه ا ا ل إ ن س ا ن نهارا أ و قبل يوم أ و حتى قبل س ن ة أ و سنتين فيعدلها الخيال ويصورها ويلبسها شكلا فهذان القسمان من قبيل اضغاث أ ح ل ا م لا يستحقان التعبير أ م ا القسم الثالث فهو ا ل ر ؤ ي ة ا ل ص ا د ق ة إ ن ل ط ي ف ة ا ل ر ب ا ن ي ة ا ل م و ج و د ة في ماهيه ا ل إ ن س ا ن تجد ع ل ا ق ة لها مع عالم الغيب وتفتح منفذا إ ل ي ه بعد انقطاع الحواس والمشاعر ا ل م ر ب و ط ة بعالم ا ل ش ه ا د ة و ا ل م ت ج و ل ة فيه وبعد توقفها عن العمل فتنظر ا ل ل ط ي ف ة ا ل ر ب ا ن ي ة بذلك المنفذ إ ل ى حوادث ت ت ه ي أ للوقوع وقد تلاقي أ ح د جلوات اللوح المحفوظ أ و انموذجا من نماذج كتابات القدر فترى بعض الوقائع ا ل ح ق ي ق ي ة ولكن الخيال يتصرف أ ح ي ا ن ا في تلك الوقائع ويلبسها ملابس الصور ولهذا القسم أ ن و ا ع ك ث ي ر ة وطبقات ك ث ي ر ة ف أ ح ي ا ن ا تقع ا ل ح ا د ث ة كما راها الشخص و أ ح ي ا ن ا تظهر ا ل ح ا د ث ة وراء ستار خفيف و أ ح ي ا ن ا تتستر بستار كثيف سميك وقد ورد في الحديث الصحيح أ ن الرؤيا التي كان يراها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في بدء الوحي كانت و ا ض ح ة صادقه ظ ا ه ر ة ك ف ل الصبح ا ل ن ك ت ة ا ل خ ا م س ة إ ن ا ل ر ؤ ي ة ا ل ص ا د ق ة ع ب ا ر ة عن ز ي ا د ة في ق و ة الحس قبل الوقوع وهذا ا ل إ ح س ا س موجود في كل إ ن س ا ن جزئيا أ و كليا بل موجود حتى في الحيوانات ولقد وجدت في وقت ما أ ن هناك حاستين في ا ل إ ن س ا ن والحيوان من غير الحواس الظاهرة والباطنة وهما حاستان من قبيل الحس قبل الوقوع وهما ح ا س ة ا ل س ا ئ ق ة و ح ا س ة ا ل ش ا ئ ق ة كحاستي ا ل ب ا ص ر ة و ا ل س ا م ع ة من الحواس ا ل م ش ه و ر ة أ ي ح ا س ة تدفع و أ خ ر ى تشوق ويطلق أ ه ل الضلال و ا ل ف ل س ف ة على تلك الحواس غير ا ل م ش ه و ر ة لحماقتهم اسم الدافع الطبيعي كلا إ ن ه ا ليست دافعا طبيعيا بل نوع من إ ل ه ا م فطري يسوق به القدر ا ل إ ل ه ي ا ل إ ن س ا ن والحيوان فمثلا القط وما شابهه من الحيوانات عندما يفقد بصره يفتش بذلك الدفع القدري عن نوع معين من النبات ويضعه على عينه ويشفى من المرض وكذلك النسر وما شابهه من الطيور ا ل ج ا ر ح ة ا ل آ ك ل ة للحوم الموظفات الصحيات لتنظيف سطح ا ل أ ر ض من جثث حيوانات البراري هذه الطيور تعلم بوجود جثه حيوان على م س ا ف ة يوم وتجدها بذلك السوق القدري و ب إ ل ه ا م الحس قبل الوقوع وكذا صغير النحل الذي لم يمر عليه إ ل ا يوم واحد يطير إ ل ى م س ا ف ة يوم كامل في الهواء ثم يعود إ ل ى خليته دون أ ن يضيع أ ث ر ه وذلك بالسوق القدري و ب إ ل ه ا م ذلك السوق والدفع حتى إن إ ن كل س اي ن قد مر بلا ب شك ك ث ر المتكررة فهو عندما يذكر من عندما اسم شخص ما ن الوقائع إذا بالباب فهو ت ف ي شخص حالما ويدخل ذلك ش خ ص ا ل ذ ك و يتوقع قدومه ر غير من أن قيل في حتى ل ل الكردية طالندر أ أي م ما ث ا نادي حال تذكر الذئب هيا ا ل ه ر ا و ة فالذئب قادم بمعنى أ ن ا ل ل ط ي ف ة ا ل ر ب ا ن ي ة بحس قبل الوقوع تشعر بمجيء ذلك الشخص إ ح س ا س ا مجملا ولكن لعدم إ ح ا ط ة شعور العقل به ف إ ن الشخص ينساق إ ل ى ذكر ذلك الشخص دون قصد واختيار ويفسر أ ه ل ا ل ف ر ا ش ة ذلك بما يشبه ا ل ك ر ا م ة حتى كانت عندي ح ا ل ة من هذا النوع من ا ل إ ح س ا س ب ص و ر ة ف ا ئ ق ة و أ ر د ت أ ن أ ض ع تلك ا ل ح ا ل ة ضمن ق ا ع د ة و أ ض ب ط ه ا في دستور ولكن لم أ و ف ق ولم أ س ت ط ع ذلك ولكن لدى أ ه ل التقوى والصلاح ولاسيما ا ل أ و ل ي ا ء الكرام يزداد هذا ا ل إ ح س ا س ق و ة ويبين آ ث ا ر ا ذات ك ر ا م ة وهكذا ففي ا ل ر ؤ ي ة ا ل ص ا د ق ة نيل لنوع من ا ل و ل ا ي ة لعوام الناس يرون فيها بعض ا ل أ م و ر ا ل م س ت ق ب ل ي ة و ا ل غ ي ب ي ة كما يراها ا ل أ و ل ي ا ء وكما أ ن النوم من حيث ا ل ر ؤ ي ة ا ل ص ا د ق ة في حكم م ر ت ب ة من مراتب ا ل و ل ا ي ة لدى العوام كذلك فهي للناس ع ا م ة متنزه جميل رائع ل ر ؤ ي ة مشاهد حوادث ر ب ا ن ي ة كمشاهد السينما ولكن من كان ذا خلق حسن ف إ ن ه يفكر تفكيرا حسنا فيرى أ ل و ا ح ا ج م ي ل ة ومناظر ح س ن ة بعكس ا ل س ي ء الخلق الذي لا يتصور إ ل ا السيئات لذا لا يرى إ ل ا المناظر ا ل س ي ئ ة و ا ل ق ب ي ح ة وكذلك فالنوم ن ا ف ذ ة تطل على عالم الغيب من عالم ا ل ش ه ا د ة وهو ميدان طليق للناس المقيدين الفانين وينال نوعا من البقاء حتى يكون الماضي والمستقبل في حكم الحاضر وهو موضع ر ا ح ة لذوي الأرواح الذين ينسحقون تحت المشاق وتكاليف ا ل ح ي ا ة ا ل م ر ه ق ة و ل أ ج ل هذه ا ل أ س ر ا ر و أ م ث ا ل ه ا يرشد ا ل ق ر آ ن الكريم إ ل ى ح ق ي ق ة النوم في آ ي ا ت ع د ي د ة كقوله تعالى و ج ع ل ن ا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ا ل ن ك ت ة ا ل س ا د س ة وهي ا ل م ه م ة لقد بلغ عندي مبلغ اليقين القاطع وثبت بكثير من ت ج ا ر ب ا ل ح ي ا ت ي ة أ ن ا ل ر ؤ ي ة ا ل ص ا د ق ة ح ج ة ق ا ط ع ة على أ ن القدر ا ل إ ل ه ي محيط بكل شيء ولقد بلغت عندي هذه الرؤى ولاسيما في السنين ا ل ق ر ي ب ة الفائته د ر ج ة الثبوت و ا ل ق ط ع ي ة إ ذ كنت أ ر ى ليلا أ ب س ط المحاورات و أ ت ف ه المعاملات و أ ص غ ر ا ل أ م و ر التي ستقع غدا فكنت أ ق ر أ ه ا ليلا بعيني لا أ ت ك ل م بها بلساني حتى أ ي ق ن ت أ ن الرؤيا م ك ت و ب ة و م ع ي ن ة قبل مجيئها ولم تكن هذه التجارب التي مرت علي تجارب ق ل ي ل ة و م ن ف ر د ة ولم تكن م ئ ة ت ج ر ب ة بل أ ل ف ا من التجارب حتى كنت أ ر ى في المنام أ ش خ ا ص لم أ ف ك ر فيهم قط ومسائل لم تخطر ببالي و إ ذ ا ب أ و ل ئ ك ا ل أ ش خ ا ص أ ر ا ه م في النهار التالي لتلك ا ل ل ي ل ة وتجري تلك المسائل مع تعبير قليل بمعنى أ ن أ ص غ ر ح ا د ث ة من الحوادث م ق ي د ة و م س ج ل ة في القدر ا ل إ ل ه ي قبل مجيئها إ ل ى الحدوث فلا م ص ا د ف ة قطعا والحوادث ليست س ا ئ ب ة وليست عشوائيه ة النكتة السابعة المباركة المبشرة رؤياك بالخير خير لنا وللعمل القرآني ولقد عبر الزمان وما وللعمل ولقد زال إن ن تعبير عبر يعبر ع خير ا لنا حاجة إلى التعبير ولم إلى يدع فضلا عن ظهور قسم من تعبيرها في الواقع ولو دققت النظر تدرك ذلك إ ل ا أ ن ن ا نشير إ ل ى بعض من نقاطها فقط أ ع ن ي أ ن ن ا نبين ح ق ي ق ة من الحقائق والحوادث التي هي من قبيل رؤياك هي تمثلات تلك ا ل ح ق ي ق ة وذلك أ ن ذلك الميدان الواسع هو العالم ا ل إ س ل ا م ي وما في نهايته من مسجد هو و ل ا ي ة صبارطة والماء المتعفن المخلوط بالطين هو مستنقع الحال ا ل ح ا ض ر ة ا ل م ل و ث ة بالسفه والبدع والتعطل و أ ن ت قد سلمت منه ولم تتلوث بفضل الله فوصلت المسجد ب س ر ع ة وهذه إ ش ا ر ة إ ل ى أ ن ك ستظل سليما معافى من اللوثات ولا يفسد قلبك وتمتلك ا ل أ ن و ا ر ا ل ق ر آ ن ي ة قبل الناس ا ل آ خ ر ي ن أ م ا ا ل ج م ا ع ة ا ل ص غ ي ر ة في المسجد فهم ح م ل ة الكلمات من أ م ث ا ل حقي خلوصي صبري سليمان رشدي بكر مصطفى علي زهد ي لطفي خسر ر أ ف ت والكرسي الصغير هو ق ر ي ة ص غ ي ر ة كبارله أ م ا الصوت العالي فهو إ ش ا ر ة إ ل ى ق و ة الكلمات و س ر ع ة انتشارها أ م ا المقام الذي خصص لك في الصف الاول فهو الموقع الذي احيل إ ل ي ك من عبد الرحمن وتلك ا ل ج م ا ع ة ا ل ش ب ي ه ة ب أ ج ه ز ة اللاسلك إ ش ا ر ة إ ل ى بث الدرس ا ل إ ي م ا ن ي إ ل ى أ ن ح ا ء العالم كافه و إ س م ا ع ه م إ ي ا ه وسيظهر تعبيره في المستقبل تماما ب اذ ان أ ف ر ا د ه ا في حكم ا ل ن و ى ا ل ص غ ي ر ة في الوقت الحاضر وسيكونون ب إ ذ ن الله في حكم ش ج ر ة ب ا س ق ة ومراكز بث وذلك الشاب المعمم ورمز لشاب في صفوف الناشرين والطلاب سيكون متكاتفا مع خلوصي وربما يسبقه و أ ن ا أ ظ ن ه أ ح د ه م ولكن لا أ ج ز م به وسيبرز ذلك الشاب في الميدان بقوه ة الولاية أما بقية النقاط بقية فعبر ن ع ا أنت ب د ل ا الحديث معكم حديثا مني معكم إن ط و ي ل ا ل ذ ي ذ وممتع ومقبول لذا أ ط ن ب ت في الكلام في هذه ا ل م س أ ل ة ا ل ق ص ي ر ة وربما أ س ر ف ت فيه ولكن ل أ ن ن ي شرعت بالبحث ب ن ي ة ا ل إ ش ا ر ة إ ل ى تفسير آ ي ا ت ق ر آ ن ي ة تخص النوم سيعفى عن ذلك ا ل إ س ر ا ف إ ن شاء الله وربما لا يعد إ س ر اسرافا ف ا ا ل م أ ل الثانية ل ة ا وهي س ل الثانية كتبت هذه المسألة لأجل حل الإشكال ة كتبت هذه و ر ع ل الدائرة م ن ا ق ش ة حول حديث شريف يذكر فيه أ ن سيدنا موسى عليه السلام قد لطم عين سيدنا عزرائيل عليه السلام طرق سمعي أ ن م ن ا ق ش ة ع ل م ي ة جرت في أ ج ر ي دير إ ن اجراء تلك المناقشات خ ط أ ولاسيما في هذا الوقت بالذات وقد سئلت أ ن ا أ ي ض ا ولا علم لي ب ا ل م ن ا ق ش ة واروني حديثا نبويا شريفا في كتاب موثوق يعتمد عليه قد اشير فيه إ ل ى الحديث برمز قاف ل ل د ل ا ل ة على أ ن ه متفق عليه واستفسروا أ ه ذ ا حديث نبوي أ م لا قلت لهم نعم إ ن ه حديث نبوي شريف ينبغي لكم الاعتماد والوثوق بالذي حكم باتفاق الشيخين على الحديث المذكور في مثل هذا الكتاب الموثوق ولكن كما أ ن في ا ل ق ر آ ن الكريم آ ي ا ت متشابهات ففي الحديث الشريف أ ي ض ا متشابهات لا يدرك معانيها ا ل د ق ي ق ة إ ل ا خواص العلماء وقلت أ ي ض ا ربما يدخل ظاهر هذا الحديث الشريف ضمن قسم المتشابهات من مشكلات الحديث فلو كنت على علم ب ا ل م ن ا ق ش ة التي جرت حول الحديث المذكور لما كنت أ ق ت ص ر جوابي على ما قلت بل كنت أ ج ي ب بما ي أ ت ي أولا إ ن الشرط ا ل أ و ل في م ن ا ق ش ة هذه المسائل و أ م ث ا ل ه ا هو أ ن تكون ا ل م ذ ا ك ر ة في جو من الانصاف و أ ن تجرى ب ن ي ة الوصول إ ل ى الحق و ب ص و ر ة لا تتسم بالعناد وبين من هم أ ه ل ل ل م ن ا ق ش ة دون أ ن تكون و س ي ل ة لسوء الفهم وسوء التلقي فضمن هذه الشروط قد تكون م ن ا ق ش ة هذه ا ل م س أ ل ة وما شابهها ج ا ئ ز ة أ م ا الدليل على أ ن ا ل م ن ا ق ش ة هي في سبيل الوصول إ ل ى الحق فهو الا يحمل المناقش شيئا في قلبه ولا ي ت أ ل م ولا ينفعل إ ذ ا ما ظهر الحق على لسان الطرف المخالف له بل عليه ر ض ا والاطمئنان إ ذ قد تعلم ما كان يجهله فلو ظهر الحق على لسانه لما ز د ا د علما وربما أ ص ا ب ه غرور ثانيا إ ن كان موضوع ا ل م ن ا ق ش ة حديثا شريفا فينبغي م ع ر ف ة مراتب الحديث و ا ل إ ح ا ط ة بدرجات الوحي الضمني و أ ق س ا م الكلام النبوي ولا يجوز ل أ ح د م ن ا ق ش ة مشكلات الحديث بين العوام من الناس ولا الدفاع عن ر أ ي ه إ ظ ه ا ر ا للتفوق على ا ل آ خ ر ي ن ولا البحث عن أ د ل ة ترجح ر أ ي ه وتنمي غروره على الحق و ا ل إ ن ص ا ف ولكن لما كانت ا ل م س أ ل ة قد طرحت و أ ص ب ح ت مدار نقاش فستؤدي ت أ ث ي ر ه ا السيئ ة في أ ف ه ا م العوام الذين يعجزون عن استيعاب أ م ث ا ل هذه ا ل أ ح ا د ي ث ا ل م ت ش ا ب ه ة إ ذ لو أ ن ك ر ه ا أ ح د ه م فقد فتح لنفسه بابا للهلاك والخسران حيث يسوقه هذا ا ل إ ن ك ا ر إ ل ى إ ن ك ا ر أ ح ا د ي ث ص ح ي ح ة ث ا ب ت ة ولو قبل بما يفيد ظاهر الحديث من معنى وتحدث به ونشره بين الناس فسيكون سببا لفتح باب اعتراضات أ ه ل الضلاله على الحديث الشريف و إ ط ل ا ق السنتهم بالسوء عليه وقولهم إ ن ه خ ر ا ف ة ولما كانت ا ل أ ن ظ ا ر قد لفتت إ ل ى هذا الحديث الشريف المتشابه دون مبرر بل بما فيه ضرر و أ ن هناك أ ح ا د ي ث أ خ ر ى م ت ش ا ب ه ة له ب ك ث ر ة يلزم بيان ح ق ي ق ة دفعا للشبهات و إ ز ا ل ة ل ل أ و ه ا م أ ق و ل إ ن ذكر هذه ا ل ح ق ي ق ة ضروري بغض النظر عن ثروه الحديث سنشير إ ل ى تلك ا ل ح ق ي ق ة إ ش ا ر ة م ج م ل ة مكتفين بما ذكرناه من تفاصيل في رسائل النور ر الرابعة والعشرين والغصن الرابع منها من الكلمة منها بأقسام الوحي في مقدمة المكتوب الغصن والغصن الثالث والأساس الخاص الوحي التاسع ع ش في و ا ل ح ق ي ق ة هي ان ا ل م ل ا ئ ك ة لا ينحصرون في ص و ر ة م ع ي ن ة و ا ح د ة ك ا ل إ ن س ا ن و إ ن م ا هم في حكم الكلي رغم أ ن لهم تشخصاتهم فعزرائيل عليه السلام و ناظر ا ل م ل ا ئ ك ة الموكلين بقبض ا ل أ ر و ا ح ورئيسهم سؤال هل عزرائيل عليه السلام هو الذي يقبض ا ل أ ر و ا ح بالذات أ م أ ن أ ع و ا ن ه هم الذين يقبضونها الجواب هناك ث ل ا ث ة مسالك بهذا الخصوص المسلك ا ل أ و ل أ ن عزرائيل عليه السلام هو الذي يقبض روح كل فرد فلا يمنع فعل هنا فعلا هناك ل أ ن ه نوراني والشيء النوراني يمكنه أ ن يحضر ويتمثل بالذات في أ م ا ك ن غير م ح د و د ة ب و س ا ط ة مرايا غير م ح د و د ة فتمثلات النوراني تملك خ و ا ص ة وتعتبر عينه وليست غيره فتمثلات الشمس في المرايا ا ل م خ ت ل ف ة مثلما تظهر ضوء الشمس وحرارتها ف إ ن تمثلات الروحانيين ك ا ل م ل ا ئ ك ة تظهر أ ي ض ا خواصها في المرايا ا ل م خ ت ل ف ة في عالم المثال فهي عين أ و ل ئ ك الروحانيين وليست غيرهم ف ا ل م ل ا ئ ك ة يتمثلون في المرايا حسب قابليات المرايا فمثلا عندما كان جبرائيل عليه السلام يتمثل أ م ا م الرسول صلى الله عليه وسلم في مجلس ا ل ص ح ا ب ة الكرام رضوان الله عليهم في ص و ر ة الصحابي د ح ي ه الكلبي كان يتمثل في ا ل ل ح ظ ة نفسها في أ ل و ف ا ل أ م ا ك ن في صور م خ ت ل ف ة كما يسجد تحت العرش ا ل أ ع ظ م مطبقا ا ل آ ف ا ق ب أ ج ن ح ت ه ا ل و ا س ع ة ا ل م ه ي ب ة شرقا وغربا فله إ ذ ن تمثل في كل مكان حسب قابليه ة ذلك المكان وله حضور في آ ن واحد في أ ل و ف ا ل أ م ا ك ن وهكذا فحسب هذا المسلك ليس محالا قط ولا هو ب أ م ر فوق المعتاد ولا هو امر غير معقول أ ن يتعرض مثال ملك الموت المتمثل ل ل إ ن س ا ن عند قبض روحه وهو مثال جزئي إ ن س ا ن ي إ ل ى ل ط م ة سيدنا موسى عليه السلام وهو ا ل ش خ ص ي ة ا ل ع ظ ي م ة ا ل م ه ي ب ة من اولي العزم من الرسل ثم فقه لعين تلك ا ل ص و ر ة ا ل م ث ا ل ي ة لملك الموت الذي ل ب س زي تلك ا ل ص و ر ة المسلك الثاني هو أ ن ا ل م ل ا ئ ك ة العظام من أ م ث ا ل سيدنا جبرائيل وميكائيل وعزرائيل عليهم السلام كل منهم ب م ث ا ب ة ناظر عام ورئيس لهم أ ع و ا ن من نوعهم وممن يشبهونهم ولكن بطراز أ ص غ ر فهؤلاء المعاونون الصغار مختلفون حسب اختلاف المخلوقات الموكلين بهم فالذين يقبضون أ ر و ا ح الصالحين يختلفون عن الذين يقبضون أ ر و ا ح الطالحين فهم طوائف م خ ت ل ف ة من ا ل م ل ا ئ ك ة بمثل ما تشير إ ل ي ه ا ل آ ي ا ت ا ل ك ر ي م ة والنازعات غرطا والناشطات نشطا ا عندما كان أحد الأولياء العظام ن ن أحد م في ط ق ت وهو الملقب ب س ي د ا يعاني سكرات الموت وحضره ملك الموت الموكل لقبض روحه استنجد بالله واستغاثه وصرخ قائلا ليقبض روحي من هو الموكل لقبض أ ر و ا ح طلاب العلوم ف أ ن ا أ ح ب ه م حبا شديدا وقد شهد على ا ل ح ا د ث ة من كان حاضرا س ا ع ة وفاته فحسب هذا المسلك ف إ ن سيدنا موسى عليه السلام لم يلطم سيدنا عزرائيل عليه السلام بل لطم الجسد المثالي ل أ ح د أ ع و ا ن ه وذلك بعنفوان ا ل ن ب و ة ا ل ج ل ي ل ة وبسطه جسمه و ج ل ا د ة خلقه وحظوته عند ربه القدير وهكذا يصبح ا ل أ م ر معقولا جدا كان في مدينتنا رجل شجاع ولما حضره الموت قال لملك الموت أ ت ق ب ض روحي و أ ن ا طريح الفراش فنهض ب خ ف ة من فراشه وامتطى جواده وسل سيفه و ك أ ن ه في ميدان جهاد و م ب ا ر ز ة معه ثم سلم روحه وهو على ص ه و ة جواده وتوفي و ف ا ة ا ل غ ي ا ر ة الكلمة التاسعة والعشرين وحسب دلالات أحاديث نبوية شريفة المسلك الثالث بينا الأساس الرابع والعشرين دلالات أحاديث هناك من الملائكة لقد من يملكون أربعين ألف من من من وحسب بأن أربعين في رأس وفي كل ر أ س أ ر ب ع و ن أ ل ف لسان أ ي لهم ثمانون أ ل ف عين أ ي ض ا وكل لسان يسبح ب أ ر ب ع ي ن أ ل ف ت س ب ي ح ة فما دام ا ل م ل ا ئ ك ة الموكلون موكلين حسب أ ن و ا ع عالم ا ل ش ه ا د ة وهم يمثلون تسبيحات تلك ا ل أ ن و ا ع في عالم ا ل أ ر و ا ح فلا بد أ ن يكون لهم تلك ا ل ص و ر ة و ا ل ه ي ئ ة ل أ ن ا ل أ ر ض مثلا وهي م خ ل و ق ة و ا ح د ة تسبح لله وهي تملك أ ر ب ع ي ن أ ل ف نوع من ا ل أ ن و ا ع بل مئات ا ل أ ل و ف منها والتي كل منها بحكم رؤوس م س ب ح ة لها ولكل نوع من ا ل أ ن و ا ع أ ل و ف من ا ل أ ف ر ا د التي هي ب م ث ا ب ة ا ل أ ل س ن ة وهكذا فالملك الموقر على ا ل ك ر ة ا ل أ ر ض ي ة ينبغي أ ن يكون له أ ر ب ع و ن أ ل ف ر أ س بل مئات ا ل أ ل و ف من الرؤوس ولا بد أ ن يكون لكل راس مئات ا ل أ ل و ف من ا ل أ ل س ن ة وهكذا فبناء على هذا المسلك ف إ ن عزرائيل عليه السلام له وجه متوجه إ ل ى كل فرد وعين ن ا ظ ر ة إ ل ى كل فرد لذا فلطم سيدنا موسى عليه السلام ليس هو لطما على ا ل م ا ه ي ة ا ل ش خ ص ي ة لسيدنا عزرائيل حاشاه ولا على شكله الحقيقي وليس فيه إ ه ا ن ة ولا رد له بل تصرفه هذا نابع من كونه راغبا في ز ي ا د ة دوام م ه م ة ا ل ر س ا ل ة واستمرار بقائها و ل أ ج ل ه ا ذا لطم وله أ ن يلطم تلك العين التي تراقب أ ج ل ه والتي تريد أ ن تنهي وظيفته على ا ل أ ر ض والله أ ع ل م بالصواب ولا يعلم الغيب إ ل ا هو قل إ ن م ا العلم عند الله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 ك ل م ن عند ربنا وما يذكروا ا ل و اولل الباب ا ل م س أ ل ة ا ل ث ا ل ث ة و هي ا ل ر س ا ل ة ا ل ث ا ل ث ة ه ذ ه ا ل م س أ ل ة ج و ا ب خ ا ص جدا في شيء من ا ل س ر ي ة والخفا ء عن سؤال ع ا م ي س أ ل ه ا ل إ خ و ة ع ا م ة سواء بلسان ا ل ح ا ل أ و المقال و ا ل سؤال هو إ ن ك تقول لكل من ي أ ت ي لزيارتك لا ت ن ت ظ ر من شخصي ه م ة ومددا ولا تعدوني شخصا مباركا ف أ ن ا لست صاحب مقام فكما يبلغ الجندي الاعتيادي أ و ا م ر مقام المشير ف أ ن ا كذلك ابلغ أ و ا م ر م ش ي ر ي ة م ع ن و ي ة ر ف ي ع ة وكما يقوم شخص مفلس لا يملك شيئا بدور الدلال لدكان مجوهرات غ ا ل ي ة جدا ف أ ن ا كذلك دلال أ م ا م دكان مقدس وهو ا ل ق ر آ ن الكريم هكذا تقول لكل زائر قادم إ ل ي ك ولكن عقولنا تحتاج إ ل ى العلم كما أ ن قلوبنا تطلب الفيض و أ ر و ا ح ن ا تنشد النور وهكذا نطلب أ ش ي ا ء ك ث ي ر ة ب ج ه ا ت شتى و ن أ ت ي إ ل ى زيارتك عل ّ كتفي لنا بحاجاتنا إ ذ نحن ب ح ا ج ة إ ل ى صاحب ولايه وصاحب ه م ة وكمالات أ ك ث ر من حاجتنا إ ل ى عالم ف إ ن كان ا ل أ م ر كما تقول فقد أ خ ط أ ن ا إ ذ ن في زيارتك هكذا يقول لسان حالهم الجواب اسمعوا خمس نقاط ثم تفكروا في زيارتكم هل هي مجديه أ م أ ن ه ا لا ط ا ئ ل وراءها ومن بعدها احكموا ما شئتم ا ل ن ق ط ة ا ل أ و ل ى خادم لسلطان عظيم أ و جندي تحت إ م ر ت ه يسلم إ ل ى القواد العظام والمشيرين الكبار هدايا السلطان و أ و س م ت ه ا ل ر ف ي ع ة ويجعلهم في امتنان ورضا ف إ ن قال أ و ل ئ ك القواد والمشيرون لم نتنازل بتسلم النعم ا ل س ل ط ا ن ي ة و إ ك ر ا م ه لنا من يد هذا الجندي البسيط فلا شك أ ن ذلك يعد غرورا جنونيا وكذلك إ ذ ا أ ع ج ب ذلك الجندي بنفسه ولم يقم احتراما للمشير خارج وظيفته وعد نفسه أ ع ل ى د ر ج ة منه فليس ذلك إ ل ا ب ل ا ه ة وجنونا ولو تنازل أ ح د أ و ل ئ ك القواد الممتنين وذهب إ ل ى منزل ذلك الجندي البسيط الذي لا يجد ضيفه الكريم عنده سوى ك س ر ة خبز فسوف يرسل السلطان الذي يعلم حال خادمه ا ل أ م ي ن إ ل ى منزله طبقا من أ ط ي ب طعام و أ ل ذ ه من مطبخه الخاص دفعا للحرج عنه فكما أ ن ا ل أ م ر هكذا في خادم السلطان كذلك خادم ا ل ق ر آ ن الصادق إ ذ مهما كان من ع ا م ة الناس إ ل ا أ ن ه يبلغ أ و ا م ر ا ل ق ر آ ن الكريم باسم ا ل ق ر آ ن نفسه إ ل ى أ ع ظ م إ ن س ا ن من دون تردد ولا إ ح ج ا م ويبيع جواهر ا ل ق ر آ ن ا ل ث م ي ن ة جدا ل أ غ ن ى إ ن س ا ن روحا بافتخار واعتزاز واستغناء من دون تذلل وتوسل فهؤلاء مهما كانوا عظاما لا يمكنهم أ ن يتكبروا على ذلك الخادم البسيط أ د ا ء ه لوظيفته وذلك الخادم أ ي ض ا لا يجد في نفسه ما يجعله يغتر أ م ا م م ر ا ج ع ة أ و ل ئ ك ا ل أ ف د ا د له فلا يتجاوز حده و إ ذ ا ما نظر بعض المعجبين بجواهر خ ز ي ن ة ا ل ق ر آ ن ا ل م ق د س ة إلى ذلك الخادم نظر الولي الصالح واستعظموه فخليق ب ا ل ر ح م ة ا ل م ق د س ة ل ل ح ق ي ق ة ا ل ق ر آ ن ي ة أ ن تمدهم وتفيض عليهم بهمتها من ا ل خ ز ي ن ة ا ل إ ل ه ي ة ا ل خ ا ص ة من دون علم ذلك الخادم ومن دون تدخل منه لئلا يخجل خادمها ذاك أ م ا م ضيفه الكريم النقطة الثانية لقد قال الإمام الرباني الألف الثاني لقد مجدد أ ح م د الفاروقي السرهندي إ ن انكشاف ح ق ي ق ة من حقائق ا ل إ ي م ا ن ووضوحها ل ه أ ر ج ح عندي من أ ل ف من ا ل أ ذ و ا ق والكرامات ثم إ ن غ ا ي ة جميع الطرق ا ل ص و ف ي ة ومنتهاها إ ن م ا هي انكشاف الحقائق ا ل إ ي م ا ن ي ة وانجلاؤها فما دام رائدا عظيما ل ل ط ر ي ق ة يحكم بهذا الحكم فلابد أ ن الكلمات التي تبين بوضوح تام من الحقائق ا ل إ ي م ا ن ي ة والتي هي م ت ر ش ح ة من بحر ا ل أ س ر ا ر ا ل ق ر آ ن ي ة تستطيع أ ن تعطي النتائج ا ل م ط ل و ب ة من ا ل و ل ا ي ة ا ل ن ق ط ة ا ل ث ا ل ث ة هوت صفعات ع ن ي ف ة قبل ثلاثين س ن ة على ر أ س سعيد القديم الغافل ففكر في ق ض ي ة أ ن الموت حق و ج د نفسه غارقا في ا ل أ و ح ا ل استنجد وبحث عن طريق وتحرى عن منقذ ي أ خ ذ بيده ر أ ى السبل أ م ا م ه م خ ت ل ف ة حار في ا ل أ م ر و أ خ ذ كتاب فتوح الغيب للشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وفتحه متفائلا ووجد أ م ا م ه ا ل ع ب ا ر ة ا ل آ ت ي ة أ ن ت في دار ا ل ح ك م ة فاطلب طبيبا يداوي قلبك ي ا ل ل ع ج ب لقد كنت يومئذ عضوا في دار ا ل ح ك م ة ا ل إ س ل ا م ي ة و ك أ ن م ا جئت إ ل ي ه ا لاداوي جروح ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة والحال أ ن ن ي كنت أ ش د مرضا و أ ح و ج إ ل ى العلاج من أ ي شخص آ خ ر فالاولى للمريض أ ن يداوي نفسه قبل أ ن يداوي ا ل آ خ ر ي ن نعم هكذا خاطبني الشيخ أ ن ت مريض ابحث عن طبيب يداويك قلت كن أ ن ت طبيبي أ ي ه ا الشيخ و ب د أ ت أ ق ر أ ذلك الكتاب ك أ ن ه يخاطبني أ ن ا بالذات كان شديد ا ل ل ه ج ة يحطم غروري ف أ ج ر ى عمليات ج ر ا ح ي ة ع م ي ق ة في نفسي فلم أ ت ح م ل ولم أ ط ق تحمله ل أ ن ي كنت أ ع ت ب ر كلامه موجها إ ل ي نعم هكذا ق ر أ ت ه الى ما يقارب نصفه لم أ س ت ط ع إ ت م ا م ه وضعت الكتاب في مكانه ثم أ ح س س ت بعد ذلك ب ف ت ر ة أ ن آ ل ا م الجراح قد ولت وخلفت مكانها لذائذ ر و ح ي ة عجيبه ة عدت إ ل ي و أ ت م م ت ق ر ا ء ة كتاب أ س ت ا ذ ا ل أ و ل واستفدت منه فوائد ج ل ي ل ة و أ م ض ي ت معه ساعات ط و ي ل ة اصغي إ ل ى أ و ر ا د ه ا ل ط ي ب ة ومناجاته ا ا ل ر ق ي ق ة ثم وجدت كتاب مكتوبات ل ل إ م ا م الفاروقي ا ل ث ر ه ن د ي مجدد ا ل أ ل ف الثاني فتفاءلت بالخير تفاؤلا خالصا وفتحته فوجدت فيه عجبا حيث ورد في رسالتين منه لفظه ميرزا بديع الزمان ف أ ح س س ت ك أ ن ه يخاطبني باسمي إ ذ كان اسم أ ب ي ميرزه وكلتا ر س ا ل ت ي ن كانتا موجهتين إ ل ى ميرزا بديع الزمان فقلت يا سبحان الله إ ن هذا ليخاطبني ا أ ن ا بالذات ل أ ن لقب سعيد القديم كان بديع الزمان ومع أ ن ن ي ما كنت أ ع ل م أ ح د ا قد اشتهر بهذا اللقب غير الهمذاني الذي عاش في القرن الرابع الهجري فلا بد أ ن يكون هناك أ ح د غيره قد عاصر ا ل إ م ا م الرباني سرهندي وخوطب بهذا اللقب ولا بد أ ن حالته ش ب ي ه ة بحالتي حتى وجدت دوائي بتلك الرسالتين و ا ل إ م ا م الرباني يوصي مؤكدا في هاتين الرسالتين وفي رسائل أ خ ر ى أ ن وحد ا ل ق ب ل ة أ ي اتبع إ م ا م ا ومرشدا واحدا ولا تنشغل بغيره لم توافق هذه ا ل و ص ي ة انذاك استعدادي و أ ح و ا ل ي الروحيه و أ خ ذ ت أ ف ك ر مليا أ ي ه م ا اتبع أ ا س ي ر وراء هذا أ م أ س ي ر وراء ذاك احترت كثيرا وكانت حيرتي ش د ي د ة جدا إ ذ في كل منهما خواص و ج ا ذ ب ي ة لذا لم أ س ت ط ع أ ن أ ك ت ف ي بواحد منهما وحينما كنت أ ت ق ل ب في هذه ا ل ح ي ر ة ا ل ش د ي د ة إ ذ ا بخاطر رحماني من الله سبحانه وتعالى يخطر على قلبي ويهتف بي إ ن ب د ا ي ة هذه الطرق جميعها ومنبع هذه الجداول كلها وشمس هذه الكواكب ا ل س ي ا ر ة إ ن م ا هو ا ل ق ر آ ن الكريم فتوحيد ا ل ق ب ة الحقيقي إ ذ ن لا يكون إ ل ا في ا ل ق ر آ ن الكريم ف ا ل ق ر آ ن هو أ س ن ى مرشد و أ ق د س أ س ت ا ذ على ا ل إ ط ل ا ق ومنذ ذلك اليوم أ ق ب ل ت على ا ل ق ر آ ن واعتصمت به واستمددت منه فاستعداد الناقص قاصر من أ ن يرتشف حق الارتشاف فيض ذلك المرشد الحقيقي الذي هو كالنبع السلسبيل الباعث على ا ل ح ي ا ة ولكن بفضل ذلك الفيض نفسه يمكننا أ ن نبين ذلك الفيض وذلك السلسبيل ل أ ه ل القلوب و أ ص ح ا ب ا ل أ ح و ا ل كل حسب درجته فالكلمات و ا ل أ ن و ا ر المستقاه من ا ل ق ر آ ن الكريم أ ي رسائل النور إ ذ ن ليست مسائل علميه ة عقلية و ح د ا بل أ ي ض ا مسائل ق ل ب ي ة و ر و ح ي ة و أ ح و ا ل إ ي م ا ن ي ة فهي ب م ث ا ب ة علوم إ ل ه ي ة ن ف ي س ة ومعارف ر ب ا ن ي ة ساميه ة النقطة الرابعة إن صحابة الكرام والتابعين وتابع التابعين رضوان ا ل ل إن عليهم ممن لهم أرفع جميع لهم المراتب وحضوا بالولاية الكبرى قد تلقت جميع لطائفهم حظها من القرآن حظها ممن من مباشرةً وحضوا قد ف أ ص ب ح ا ل ق ر آ ن لهم مرشدا حقيقيا وكافيا وهذا يعني ويدل على أ ن ا ل ق ر آ ن مثلما يعبر عن الحقائق في كل زمان ف إ ن ه يفيد بفيوضات ا ل و ل ا ي ة الكبرى على من هو أ ه ل لها في كل وقت نعم إن العبور من الظاهر إلى الحقيقة إنما يكون بصورتين العبور وقطع المراتب إلى إلى الظاهر الحقيقة الأولى بالدخول الطريقة فيها بالسير والسلوك برزخ حتى بلوغ ا ل ح ق ق ي ة ا ل ص و ر ة ا ل ث ا ن ي ة العبور إ ل ى ا ل ح ق ي ق ة م ب ا ش ر ة برحمه إ ل ه ي ة م ح ض ة دون الدخول في برزخ الطريقه هذا الطريق خاص ورفيع وسام وقصير جدا وهو طريق ا ل ص ح ا ب ة الكرام والتابعين رضوان الله عليهم ف إ ذ ا ا ل أ ن و ا ر ا ل م ت ر ش ح ة من حقائق ا ل ق ر آ ن والكلمات التي تترجم تلك ا ل أ ن و ا ر يمكن أ ن تكون م ا ل ك ة لتلك ا ل خ ا ص ي ة بل هي م ا ل ك ة لها فعلا ا ل ن ق ط ة ا ل خ ا م س ة سنبين ب خ م س ة أ م ث ل ة ج ز ئ ي ة أ ن الكلمات مثلما تعلم حقائق ا ل ق ر آ ن فهي تؤدي و ظ ي ف ة ا ل إ ر ش ا د أ ي ض ا المثال ا ل أ و ل لقد اقتنعت أ ن ا بالذات ق ن ا ع ة ت ا م ة بعد أ ل و ف التجارب ا ل م ت ك ر ر ة لا بعشراتها ومئاتها أ ن الكلمات و ا ل أ ن و ا ر ا ل م ف ا ض ة من ا ل ق ر آ ن الكريم ترشد عقلي وتعلمه مثلما تلقن قلبي أ ي ض ا ب أ ح و ا ل إ ي م ا ن ي ة كما تطعم روحي أ ذ و ا ق إ ي م ا ن ي ة وهكذا حتى أ ص ب ح ت في إ ن ج ا ز أ ع م ا ل ي ا ل د ن ي و ي ة كمثل ذلك المريد الذي ينتظر مددا من شيخه ذي الكرامات إ ذ أ ص ب ح ت أ س ت م د من ا ل أ س ر ا ر ا ل ق ر آ ن ي ة ذات ا ل ك ر ا م ة و أ ن ت ظ ر منها حاجاتي تلك فكانت تحصل بما لا أ ت و ق ع ه وليس بالحسبان و س أ ذ ك ر هنا مثالين فحسب من تلك الجزئيات ا ل ح ا ص ل ة ب ب ر ك ة أ س ر ا ر ا ل ق ر آ ن ا ل أ و ل ما وضح مفصلا في المكتوب السادس عشر وهو أ ن ه قد أ ش ه د لضيف سليمان رغيف كبير خارق وهو موضوع فوق ش ج ر ة القطران أ ك ل ن ا من تلك ا ل ه د ي ة ا ل غ ي ب ي ة يومين كاملين في الوقت الذي ما كنت أ م ل ك شيئا أ ق د م ه لضيفي الثاني وهو م س أ ل ة في ر ا ي ه ا ل ج ز ئ ي ة و ا ل ل ط ا ف ة قد حدثت في هذه ا ل أ ي ا م وهي ورد لخاطري قبل الفجر أ ن كلاما من جهتي قد قيل لشخص ب ص ي ر ة تلقي في قلبه الريوب والشبه فقلت حبذا لو ر أ ي ت ه ل أ ز ي ل ما بقلبه من أ ك د ا ر تذكرت ما كان يلزمني من جزء من كتاب المرسل إ ل ى م د ي ن ة نيس فقلت حبذا لو حصلت عليه جلست بعد صلاه الفجر و إ ذ ا بالشخص نفسه وفي يده جزء من ك ت ا ب الذي كنت أ ر ي د ه فدخل علي فقلت له ما هذا الذي بيدك لا أ ع ر ف فقد سلمني هذا الكتاب في الباب أ ح د ه م كان قادما من نيس و أ ن ا أ ي ض ا أ ت ي ت به إ ل ي ك م فقلت متعجبا يا سبحان الله إ ن خروج هذا الرجل من بيته ومجيء هذا الجزء من الكلمات من نيس لا يبدو عليه أ ث ر ا ل م ص ا د ف ة قطعا فليس هذا إ ل ا من ه م ة ا ل ق ر آ ن الكريم التي سلمت جزء الكتاب في الوقت نفسه إ ل ى هذا الرجل و أ ر س ل ت ه إ ل ي ه فحمدت الله كثيرا ا الذي رغبات إذن فإن الذي يعرف ف قلبي بل أدق ت ه يسبب علي رحمته ويحميني بحماه فلا أ ح م ل إ ذ ن أ ي ه م ن ة وتفضل مهما كانت من أ ح د من الدنيا كلها ولا آ خ ذ ه ا بشيء المثال الثاني لقد ت ر ك ن ابن أ خ ي عبد الرحمن منذ ثماني سنوات وعلى الرغم من تلوثه بغفلات الدنيا وشبهاتها و أ و ه ا م ه ا ف إ ن ه كان يحمل تجاهي ظنا حسنا بما يفوق حدي بكثير لذا طلب مني أ ن أ س ع ف ه و أ م د ه بما ليس عندي وليس في طوقي من همه ولكن ه م ة ا ل ق ر آ ن ومدده قد أ غ ا ث ه وذلك ب أ ن أ و ص ل إ ل ي ه ا ل ك ل م ة ا ل ع ا ش ر ة التي تخص الحشر ة قبل وفاته ب ث ل ا ث ة أ ش ه ر ف أ د ت تلك ا ل ر س ا ل ة دورها في ت ط ي ر ه من لوثات م ع ن و ي ة و ك د و ر ا ت ا ل أ و ه ا م والشبهات و ا ل غ ف ل ة حتى ك أ ن ه قد ارتفع إ ل ى ما يشبه م ر ت ب ة ا ل و ل ا ي ة حيث أ ظ ه ر ثلاث كرامات ظ ا ه ر ة في رسالته التي كتبها إ ل ي قبل وفاته وقد أ د ر ج ت رسالته تلك ضمن فقرات المكتوب السابع والعشرين فليراجع المثال الثالث كان لي أ خ في ا ل آ خ ر ة وطالب في الوقت نفسه وهو من أ ه ل القلب والتقوى هو السيد حسن أ ف ن د ي من م د ي ن ة بوردور كان ينتظر من هذا المسكين مددا و ه م ة كمن ينتظر من ولي عظيم وذلك لفرط ظنه الحسن بي بما هو فوق طوقي وحدي و ف ج أ ة ودون م ن ا س ب ة أ ع ط ي ت ل أ ح د ساكني قرى بوردور ر س ا ل ة ا ل ك ل م ة ا ل ث ا ن ي ة والثلاثين ليطالعها ثم تذكرت السيد حسن فقلت إ ن سافرت إ ل ى بوردور فسلم ا ل ر س ا ل ة الى السيد حسن ليطالعها في ب ض ع ة ايام سافر الرجل وقد سلم ا ل ر س ا ل ة م ب ا ش ر ة الى السيد حسن قبل ان يوافيه الاجل باربعين يوما تسلم ا ل ر س ا ل ة بشوق ولازمها ب ل ه ف ة ونهل منها كالمتعطش الى الماء السلسبيل وكلما كرر مطالعتها استفاض منها فيوضات فاستمر في ا ل ق ر ا ء ة حتى وجد فيها دواءه لدائه ولاسيما في مبحث م ح ب ة الله في الموقف الثالث منها بل وجد فيها فيوضات كان ينتظرها من القطب ا ل أ ع ظ م فذهب بنفسه سالما صحيحا إ ل ى الجامع و أ د ى صلاته ثم سلم روحه هناك رحمه الله ر ح م ة و ا س ع ة المثال الرابع إن السيد خلوصي إن ق د وجد ه م ة ومددا وفيضا ونورا في الكلمات التي هي ترجمان ا ل أ س ر ا ر ا ل ق ر آ ن ي ة أ ك ث ر مما وجده في ا ل ط ر ي ق ة النقشبنديه التي هي أ ه م طريقه ة و أ ك ث ر ا تأثيرا واكثرها ق د ذكرت ش ه د ت ه هذه في ا ل م ت و والعشرين ب السابع ا ل م ا الخامس إن أخي عبد المجيد ل أخي إن عبد ع قد ش ب ا ن ي ر واضطراب بسبب شديدين ن ت ق ا ل ابن أ خ ي عبد ا ل ر ح م ن إ ل ى ر ح م ة الله و ل أ ح و ا ل أ ل ي م ة و أ و ض ا ع م ح ز ن ة أ ل م ت به كان ي أ م ل مني ما لا أ ق د ر عليه من ه م ة ومدد معنوي ومع اني ما كنت أ ت ر ا س ل معه إ ل ا أ ن ن ي بعثت إ ل ي ه ف ج أ ة بضع رسائل من الكلمات كتب إ ل ي بعد أ ن ق ر أ ه ا لقد نجوت والحمد لله فقد كنت على وشك الجنون ولكن بفضل الله أ خ ذ ت كل ك ل م ة من تلك الكلمات موقع مرشد لي ولئن فارقت مرشدا واحدا فقد وجدت د ف ع ة و ا ح د ة مرشدين كثيرين فنجوت والحمد لله و أ ن ا بدوري ت أ م ل ت في حاله فعلمت أ ن ه حقا قد دخل مسلكا جميلا وقد نجا بفضل الله من أ و ض ا ع ه ا ل س ا ب ق ة وهناك أ م ث ل ة أ خ ر ى ك ث ي ر ة ش ب ي ه ة بهذه ا ل أ م ث ل ة ا ل خ م س ة ا ل م ذ ك و ر ة وكلها تبين أ ن العلوم ا ل إ ي م ا ن ي ة ولاسيما إ ذ ا أ خ ذ ت العلاج ا ل م ع ن و ي ة نظرا ل ل ح ا ج ة ودواء ل ل أ م ر ا ض من أ س ر ا ر ا ل ق ر آ ن الكريم م ب ا ش ر ة وجربت عمليا ف إ ن تلك العلوم ا ل إ ي م ا ن ي ة وتلك ا ل أ د و ي ة ا ل ر و ح ا ن ي ة ك ا ف ي ة و و ا ف ي ة لمن يشعر باحتياجه إ ل ي ه ا ومن يستعملها ب إ خ ل ا ص جاد ولا يؤثر في ا ل أ م ر وضع الصيدلاني الذي يبيع تلك ا ل أ د و ي ة والدلال الذي يدل عليها أ ي سواء أ ك ل ن شخصا اعتياديا مفلسا أ م غنيا ذا مقام أ و خادما مسكينا أ ي ا كان وضعه فلا فرق في ذلك نعم إ ن ه لا ح ا ج ة إ ل ى ا ل ا س ت ض ا ء ة بنور الشموع ما دامت هناك شمس س ا ط ع ة فما دمت أ ب ي ن الشمس نفسها فلا ح ا ج ة ولا معنى لطلب ضوء ش م ع ة من شخصي ولاسيما إ ن لم يكن عندي ولا أ م ل ك ه بل الالزم أ ن يمدني أ و ل ئ ك مددا معنويا بدعواتهم بل بهمتهم فمن حقي ان أ ط ل ب مددهم وعونهم وينبغي لهم أ ن يرضوا ويكتفوا بما ي س ت ف ي د و ن من أ ن و ا ر الرسائل سبحانك لا علم لنا إ ل ا ما علمتنا إ ن ك أ ن ت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد ص ل ا ة تكون له رضاء ولحقه أ د ا ء وعلى آ ل ه وصحبه وسلم ر س ا ل ة ص غ ي ر ة و خ ا ص ة يمكن عدها ت ت م ة ل ل م س أ ل ة ا ل ث ا ل ث ة من المكتوب الثامن والعشرين ي ا إ خ و ة ا ل آ خ ر ة ويا طالبي المجدين السيد خسرو والسيد ر أ ف ت كنا نشعر ثلاث كرامات ق ر آ ن ي ة في م ج م و ع ة الكلمات التي هي من فيوضات أ ن و ا ر ا ل ق ر آ ن بيد انكم بهمتكم وسعيكم وشوقكم قد أ ض ف ت م عليها أ ي ض ا ك ر ا م ة أ خ ر ى ر ا ب ع ة أ م ا الثلاث ا ل م ع ر و ف ة فهي أ و ل ا ا ل س ه و ل ة و ا ل س ر ع ة فوق المعتاد في ت أ ل ي ف ه ا حتى إ ن المكتوب التاسع عشر المتكون من خ م س ة أ ق س ا م الف في حوالي ث ل ا ث ة أ ي ا م خلال ما يقرب من أ ر ب ع ساعات يوميا أ ي بمجموع اثنتي ع ش ر ة س ا ع ة وفي شعب الجبال وخلال البساتين دون أ ن يكون هناك كتاب نرجع إ ل ي ه و ا ل ك ل م ة الثلاثون الفت في وقت المرض خلال خمس وست ساعات و ا ل ك ل م ة الثامنة والعشرون وهي مبحث ا ل ج ن ة ق ل ف ت خلال س ا ع ة أ و ساعتين في بستان سليمان بالوادي حتى تحيرنا أ ن ا وتوفيق وسليمان بهذه ا ل س ر ع ة التي تمت بها وهكذا كما في ت أ ل ي ف ه ا هذه الكرامه ة القرآنية كذلك ثانيا ا كذلك في ك ت ت ب ا المعتاد وشوق عارم مع عدم السأم والملل سهولة فوق وشوق مع عدم علما أ ن هناك أ س ب ا ب ا ك ث ي ر ة تورث ا ل س أ م للارواح والعقول في هذا الزمان ولكن ما إ ن تؤلف إ ح د ى الكلمات إ ذ تستنسخ في أ م ا ك ن ك ث ي ر ة ويقدم ا ل س ن س ا خ ه ا على كثير من المشاغل ا ل م ه م ة وهكذا ا ل ك ر ا م ة ا ل ق ر آ ن ي ة ا ل ث ا ل ث ة إ ن قراءتها ايضا لا تورث ا ل س أ م ولا سيما إ ذ ا ما استشعرت ا ل ح ا ج ة إ ل ي ه ا بل كلما ق ر أ ت زاد الذوق والشوق ولا ي س أ م منها و أ ن ت م كذلك يا أ خ و ي قد أ ث ب ت ت م ا ك ر ا م ة ق ر آ ن ي ة ر ا ب ع ة ف أ خ و ن ا خسر الذي يطلق على نفسه الكسلان وتقاعس عن ا ل ك ت ا ب ة مذ أ ن سمع بالكلمات قبل خمس سنوات ف إ ن كتابته خلال شهر واحد ل أ ر ب ع ة عشر كتابا ك ت ا ب ة ج م ي ل ة م ت ق ن ة ك ر ا م ة ل ل أ س ر ا ر ا ل ق ر آ ن ي ة لا شك فيها ولاسيما المكتوب الثالث والثلاثون وهي ر س ا ل ة النوافذ التي قدرت حق قدرها حيث كتبت أ ج م ل و أ ج و د كتابه نعم إ ن تلك ا ل ر س ا ل ة ر س ا ل ة ق و ي ة و س ا ط ع ة في م ع ر ف ة الله و ا ل إ ي م ا ن به إ ل ا أ ن النوافذ ا ل أ و ل ى التي في مستهل ا ل ر س ا ل ة م ج م ل ة جدا و م خ ت ص ر ة علما أ ن ه ا تتوضح تدريجيا و ت س ت ع حيث إ ن مقدمات معظم الكلمات ت ب د أ م ج م ل ة ثم تتوضح تدريجيا وتتنور بخلاف سائر المؤلفات المسألة الرابعة وهي الرسالة الرابعة باسمه سبحانه إلا جواب سؤال حادثة انتباه لإخواني إخواني الأعزاء من بحمده مبعث يسبح جزئية عن وهي وإن يكون ويقضة شيء يخص ت س أ ل و ن لقد اعتدي على مسجدكم المبارك ل ي ل ة ا ل ج م ع ة بغير سبب عند قدوم ضيف كريم فما سر هذه ا ل ح ا د ث ة ولم ا يضايقونكم الجواب ابين أ ر ب ع نقاط مضطرا وبلسان سعيد القديم علها تكون محور ي ق ظ ة ل إ خ و ا ن ي و أ ن ت م بدوركم ت أ خ ذ و ن منها جوابكم النقطة الأولى إ ن ماهيه تلك ا ل ح ا د ث ة د س ي س ة ش ي ط ا ن ي ة وتعرض نفاقي في سبيل إ ر ض ا ء ا ل ز ن د ق ة خلافا للقانون وبمحض الهوى وذلك ل إ ل ق ا ء القلق في قلوبنا ل ي ل ة ا ل ج م ع ة وبث الفتور في روح الجماعه وليحولوا دون لقاء الضيوف ومن غرائب الأمور يوم يوم من تلك الليلة أي يوم الخميس كنت ذاهبا إلى جهة ما أنه كنت غرائب الليلة ذاهبا قبل تلك إلى للتفسح أي جهة ف ر أ ي ت أ ث ن ا ء عودتي ح ي ة سوداء ط و ي ل ة ك أ ن ه ا حيتان اقترنتا ببعضهما أ ت ت من اليسار ومرت بيني وبين صاحبي ف أ ر د ت أ ن أ ع ر ف مدى فزعه منها ف س أ ل ت ه ا ر أ ي ت قال ماذا قلت هذه ا ل ح ي ة ا ل م خ ي ف ة قال لا لم أ ر ه ا ولا أ ر ا ه ا قلت متعجبا يا سبحان الله كيف لم تر مثل هذه ا ل ح ي ة ا ل ض خ م ة التي مرت من بيننا لم يرد شيء في خاطري في تلك ا ل ح ا ل ة ولكن بعد ف ت ر ة ورد إ ل ى القلب إ ن هذه إ ش ا ر ه إ ل ي ك فاحذر ففكرت في ا ل أ م ر وعرفت أ ن ه ا كانت من الحيات التي أ ر ا ه ا في المنام أ ع ن ي أ ن ن ي كنت أ ر ى الموظف المسؤول الذي ي أ ت ي ن ي ب ن ي ة ا ل خ ي ا ن ة على ص و ر ة ح ي ة حتى انني قد ذكرت ذلك في إ ح د ى المرات لمدير ا ل ن ا ح ي ة فقلت له عندما ت أ ت ي ن ي ب ن ي ة س ي ئ ة أ ر ا ك في ص و ر ة ح ي ة فاحذر وفي ا ل ح ق ي ق ة كنت كثيرا ما أ ر ى سلفه على تلك ا ل ص و ر ة بمعنى أ ن هذه ا ل ح ي ة التي ر أ ي ت ه ا ظ ا ه ر ة إ ش ا ر ة إ ل ى أ ن خيانتهم في هذه ا ل م ر ة س ت أ خ ذ ص و ر ة اعتداء فعلي لا تظل في ص و ر ة ن ي ة م ب ي ت ة وعلى الرغم من أ ن اعتداءهم هذه ا ل م ر ة كان اعتداء صغيرا وهم يحاولون استصغاره ولكن بتحريض من معلم فاقد للضمير وبمشاركته اصدر المسؤول أ م ر ا للدرك اجلبوا أ و ل ئ ك الضيوف ونحن في أ ذ ك ا ر ا ل ص ل ا ة في المسجد و ا ل غ ا ي ة من هذا التصرف هو إ ر ض ا ب ي وليقابلهم بالرفض والطرد ب أ ح ا س ي س سعيد القديم إ ز ا ء هذا التصرف الاعتباطي غير القانوني ولم يدر ذلك الشقي أ ن سعيدا لا يدافع بعصا م ك س و ر ة في يده وفي لسانه سيف الماسي من مصنع ا ل ق ر آ ن الحكيم بل يستعمل ذلك السيف بيد ان أ ف ر ا د الدرك كانوا رزينين راشدين فانتظروا إ ل ى اختتام ا ل ص ل ا ة و ا ل أ ذ ك ا ر حيث لا تتدخل أ ي ح ك و م ة أ و د و ل ة في ا ل ص ل ا ة وفي المسجد ما لم ينته ي أ د ا ء الصلوات و ا ل أ ذ ك ا ر غضب المسؤول عن عملهم هذا و أ ر س ل عقبهم الحارس قائلا إ ن الدرك لا يطيعونني ولكن الله سبحانه وتعالى لا يشغلني بمثل هذه الحيات و أ و ص ي إ خ و ا ن ي أ ل ا تنشغلوا بهؤلاء ما لم تكن هناك ض ر و ر ة ق ا ط ع ة بل ترفعوا عن التكلم معهم حيث جواب ا ل أ ح م ق السكوت ولكن انتبهوا إ ل ى هذه ا ل ن ق ط ة كما أ ن إ ظ ه ا ر نفسك ضعيفا تجاه حيوان مفترس يشجعه على الهجوم عليك كذلك إ ظ ه ا ر الضعف بالتزلف إ ل ى من يحمل طباع الحيوان المفترس يسوقه إ ل ى الاعتداء لذا ينبغي ل ل أ ص د ق ا ء أ ن يتصرفوا بحذر لئلا يستغل الموالون ل ل ز ن د ق ة عدم مبالاتهم وغفلتهم النقطة الثانية ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار هذه ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة تتضمن تهديدا شديدا أ ي ان أ و ل ئ ك الذين يكونون أ د ا ة بيد الظالمين ويوالونهم وينحازون إ ل ي ه م بل حتى لو كانوا يحملون أ د ن ى ميل وعطف نحوهم يصيبهم التهديد المرعب ل أ ن الرضا بالكفر كفر كما أ ن الرضا بالظلم ظلم ولقد عبر أ ح د ه م من أ ه ل الكمال تعبيرا كاملا عن ج و ه ر ة من جواهر هذه ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة بالبيتين ا ل آ ت ي ي ن إ ن الذي يعين الظالم على ظلمه هو من أ ر ب ا ب الدناءه في الدنيا والذي يجد ا ل م ت ع ة و ا ل ل ذ ة في خ د م ة الصياد الظالم هو كالكلب نعم إ ن بعضهم يتصرف تصرف ا ل ح ي ة وبعضهم يعمل عمل الكلب إ ن الذي يتجسس علينا في مثل هذه ا ل ل ي ل ة ا ل م ب ا ر ك ة وعلى ضيف كريم و أ ث ن ا ء الدعاء والتضرع إ ل ى الله ويخبر عنا و ك أ ن ن ا نرتكب ج ر ي م ة ومن بعد ذلك يتعدى هذا التعدي لا شك أ ن ه معرض ل ل ت أ ن ي ب الوارد في معنى البيتين السابقين النقطة الثالثة سؤال ما دمت تعتمد على قوة القرآن الكريم على قوة دمت تعتمد وتستند إ ل ى همته وتستلهم الفيوضات منه ل إ ر ش ا د أ ع ت ى الملحدين و أ ش د ه م تمردا في سبيل إ ص ل ا ح ه م و أ ن ك فعلا تقوم بهذا وما تزال كذلك فلماذا لا تدع القريبين منك من المتجاوزين المتعدين وترشدهم إ ل ى سواء السبيل الجواب إ ن ه من القواعد ا ل م ه م ة في أ ص و ل ا ل ش ر ي ع ة الراضي بالضرر لا ينظر إ ل ي ه أ ي ان من كان راضيا بالضرب برغبته وعلمه لا ينظر له ن ظ ر ة إ ش ف ا ق وترحم ف أ ن أ د ع و مستندا إ ل ى ا ل ق ر آ ن الكريم وعلى استعداد ل إ ل ز ا م الملحد المتمادي في ا ل إ ل ح ا د في غضون بضع ساعات و إ ن لم أ ق ن ع ه تماما على شرط الا يكون سافلا منحطا وممن يتلذذون في نشر سموم الضلاله كتلذذ ا ل ح ي ة في نشر سمها إ ل ا أ ن م خ ا ط ب ة ا ل ح ي ا ة ا ل م ت م ث ل ة في ص و ر ة إ ن س ا ن والكلام مع صاحب وجدان تردى في أ س ف ل سافر ا ل ض ل ا ل ة ا ل م غ ل ة في النفاق حتى إ ن ه يبيع دينه على علم منه بدنياه ويستبدل قطعا ز ج ا ج ي ة ت ا ف ه ة ق د ر ة على علم ب ا ل أ ل م ا س الثمين أقول إن هؤلاء على الحقائق إجحاف بحق الحقيقة وإظهارهم هؤلاء على إن إجحاف مخاطبة وحط من ش أ ن ه ا ل أ ن ه ا ش ب ي ه ة بتعليق الدرر في أ ع ن ا ق البقر كما جاء في المثل ل أ ن الذين يقومون بمثل هذه ا ل أ ع م ا ل قد سمعوا تلك الحقائق من رسائل النور مرات ومرات إ ل ا أ ن ه م يرومون الحط من ق ي م ة الحقائق مع معرفتهم بها إ ر ض ا ء للضلاله و ا ل ز ن د ق ة فهؤلاء ك الحيات التي تتلذذ بالسم ا ل ن ق ط ة ا ل ر ا ب ع ة إ ن صور التعامل معي خلال هذه السنوات السبع ليس إ ل ا تصرفات ا ع ت ب ا ط ي ة م ب ن ي ة على الهوى وهي سلوك غير قانوني محض ل أ ن قانون المنفيين والموقوفين والمسجونين معروف لدى الجميع وظاهر لديهم فهم حسب القانون يواجهون أ ق ا ر ب ه م ولا يمنعون عن الاختلاط مع الناس و أ ن ا ل ع ب ا د ة و ط ا ع ة الله م ص و ن ة في كل د و ل ة و أ م ة و أ ن أ م ث ا ل ي من المنفيين ظلوا بين أ ق ا ر ب ه م و أ ح ب ا ب ه م في المدن ولم يحظر عليهم الاختلاط و ا ل م ر ا س ل ة ولا حتى ا ل س ي ا ح ة والتفسح واستثنيت وحدي فقد حرمت من كل ذلك بل قد اعتدي على عبادتي ومسجدي فحاولوا صرفي عن ذكر ك ل م ة التوحيد عقب ا ل ص ل ا ة ا ل م س ن و ن ة عند ا ل ش ا ف ع ي ة وعندما أ ت ى رجل أ م ي يدعى شباب مع حماته إ ل ى هنا بارله للاستجمام و أ ت ا ن ي بحكم معرفتي له لكونه من بلدتي استدعاه من المسجد ث ل ا ث ة أ ف ر ا د من الدرك المسلحين وحاول ذلك المسؤول أ ن يستر عمله غير القانوني قائلا أ س ت ن ي حكم العذر لا تلوموننا إ ن ه ا من متطلبات ا ل و ظ ي ف ة ثم سمح له بالذهاب ف إ ذ ا قيست هذه ا ل ح ا د ث ة مع سائر المعاملات و ا ل أ م و ر يفهم أ ن معاملاتهم هي محض الهوى و أ ن التصرفات ا ع ت ب ا ط ي ة ب ح ت ة حيث يسلطون علي الحيات والكلاب و أ ن ا أ ت ر ف ع عن الانشغال بهم و أ ف و ض أ م ر أ و ل ئ ك الخبثاء إ ل ى الله القدير لدفع شرورهم وفي ا ل ح ق ي ق ة إ ن الذين أ ث ا ر و ا ا ل ح ا د ث ة التي كانت السبب في التهجير هم ا ل آ ن في مدنهم وان الرؤساء المتنفذين هم الان على رؤوس العشائر اذ اطلق سراح الجميع الا انا واثنين من اخواني ا ل آ خ ر ه استثنينا من الجميع ولم يطلق سراحنا علما انني غير مرتبط بعلاقه بالدنيا وتعسا لها ولتكن وبالا عليهم وتلقيت هذا الامر ايضا بالقبول وقلت لا باس به ولكن أ ح د ذينك ا ل أ خ و ي ن قد عين مفتيا في إ ح د ى المدن فهو يسافر ويسيح ب ح ر ي ة في كل ج ه ة من الوطن إ ل ا مدينته حتى إ ن ه يستطيع الذهاب إ ل ى ا ل ع ا ص م ة أ ن ق ر ة وترك ا ل آ خ ر في وضع يتمكن من الاجتماع ب أ ل و ف من أ ح ب ا ئ ه في اسطنبول وسمح له أ ن يقابل ا ل أ ش خ ا ص أ ي ا كانوا علما أ ن هذين الشخصين ليسا وحيدين مثلي لا أ ه ل لي ولا عيال بل لهم نفوذ كبير وكذا وكذا أ م ا أ ن ا فقد دفعوني إ ل ى ق ر ي ة ووضعوني بين أ ن ا س لا وجدان لهم إ ط ل ا ق ا حتى إ ن ن ي لم أ ت م ك ن من الذهاب إ ل ى ق ر ي ة ق ر ي ب ة تبعد عشرين د ق ي ق ة عن ب ا ر ل ا إ ل ا مرتين خلال ست سنوات ولم يسمحوا لي بالذهاب إ ل ى تلك ا ل ق ر ي ة لقضاء ب ض ع ة أ ي ا م للاستجمام وهكذا يحاولون سحقي تحت استبداد مضاعف علما أ ن أ ي ح ك و م ة مهما كانت لها قانون واحد فليس هناك قانون حسب ا ل أ ش خ ا ص وحسب القرى و ا ل أ م ا ك ن بمعنى أ ن القانون الذي يطبقونه عليه ليس قانونا قط بل هو خروج على القانون فالمسؤولون هنا يستغلون نفوذ ا ل ح ك و م ة في سبيل تنفيذ أ غ ر ا ض ه م ا ل ش خ ص ي ة ولكن ولله الحمد م ئ ة أ ل ف م ر ة أ ق و ل ما ي أ ت ي تحدثا ب ا ل ن ع م ة إ ن جميع مضايقاتهم واستبداداتهم تصبح كالحطب ل إ ش ع ا ل نار ا ل ه م ة و ا ل غ ي ر ة لتزيد أ ن و ا ر ا ل ق ر آ ن سطوعا فتلك ا ل أ ن و ا ر ا ل ق ر آ ن ي ة التي عوملت بالمضايقات انبسطت ب ح ر ا ر ة ا ل غ ي ر ة و ا ل ه م ة حتى جعلت جميع الولايه بل أ ك ث ر المدن في حكم م د ر س مدرسة ولم تنحصر في ب ا ر ل ا وحدها وحسبوا انهم قد حبسوني في ق ر ي ة إ ل ا أ ن تلك ا ل ق ر ي ة ب ا ر ل ا و أ ن ف ا ل ز ن د ق ة راغم قد أ ص ب ح ت كرسي الدرس بفضل الله وبخلاف م أ م و ل ه م بل أ ص ب ح كثير من ا ل أ م ا ك ن ك ا س ب ر ط ة في عداد المدارس الحمد لله هذا من فضل ربي